بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني. هو الكتاب المهي. انزلنا الفرقان العربيه لعلكم تعقلون. وإنه فيهم الكتاب لذينا لعلي حكيم فنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين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 وَالَّذِينَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً إِلَىٰ آيَاتِنَا فَأَنشَرْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ وَالَّذِي خَلَقَ أَزْوَاجَهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ الْمُسَخَّرَاتِ تَرْكُضُوهَا فِيهَا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهَا حِلْيَةً تَأْخُذُونَهَا وَمَا تَمْلِكُونَ مِن دَابَّةٍ مِّن دُنْيَاكُمْ فَمَتِّعُوهَا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا فَخُرِجُوهَا ۖ وَأَنَّ رَبَّكَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ يَتَسَاوَى عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذْ اسْتَوَيْتُمْ عَلَى الْهِدْهِ وَتَقُولُونَ وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ و وجاهوا له من عباده ذلذ ا ان الناس ملك صور دي ان يتخذ من لا يخلق مناك و اصفا في الدنيا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِما ظَرَبَ الرَّحْمَنُ مَثَلاَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَنْ وَلَّى مُدْبِرًا فِي الْحِلْيِ يَسْهُو وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُقِرٍّ وَجَعَلُوا الْمَلَاءَ تَظَلَّلَ لِلَّهِ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثَ أَشْهِدُوا قِرْهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ فَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ لَمَّا لَهُ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به المستمشكون بل قالوا إنا وجبنا آبا إِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَتَذَكَّرْ لِئَلَّا نُغْفِلَ مَا أَرْسَلْنَا وَذَٰلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنَ الْمَدِينَةِ إِلَّا قَالُوا مُصْطَفُوهَا إِلَّا قَالُوا مُرْسَلُونَ إِنْ لَوَجَدْنَا أَباَنا لَعَنَّاهُ وَإِنَّ مَا قَوْلُهُ إِلَّا أَثَرُهُ الْمَقْصُودُ قالوا أولوه بكن بأهدام ما وجدتم عليه آباء قص قالوا إن رينا أرسلته به كافر لهم صابر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قالوا ضرر لآدين وقومي إن الذي ضرهم مما تعبدون إلا الذي ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلِ الْتَّقَى هَؤُلَاءِ وَآبَاؤُهُمْ حَكَجًا أَمْ حَقٌّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ الْحَقِّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّ لَهُ كَذِبًا وَقَالُوا لَوْلاَ الذِّلَّةُ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى أُلُّي الْأَلْبَابِ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَرَفَعَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَسْتَخْلِفَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْنُونَ وَلَو لَا أَن يَفْعَوْنَ مَا أَشْرَمُوا بَدَؤُوا وَاحِدَةً لِجَارٍ لِمَن يَكْثُرُ بِالرَّحْمَنِ بِنُفُوثِهِمْ سُقْفًا لَجَارٌ لِيَرِي يَكْثُرُ بِالرَّحْمَنِ بِنُفُوثِهِمْ سُقْفًا مِنَ النَّارِ فِضَّةٌ وَمَعَارِك عَلَيْهَا يَصْحَرُونَ وَلِبُنُونِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَذُقُ الْفَاقَ فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ومن يحش عن ذكر الرحمن مقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاء فبيني وبينك بعض المشرقين فبئس القليل ولن ينفع كل اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنفعون تسبع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإنا نذهبن بك فإنا منهم منتقنون أو مريا قَلَّمِ وَعَدَمَا مُنْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَرْحِثِ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِّقَوْمٍ فَهُمْ سَوْفَ يُسْأَلُونَ واشأل من أرسل ما من قبلك من رسلنا أجعل ما من دون الرحمن آلهة يحببون ولقد أرسل ما موتى بآياتها وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآيات لا إله منها يرحكم وما نريهم من آية إلا هي أكثر من أخرى ينها واقض له ديار دينهم يرجعون وقالوا يا انها الساحر دع لنا ربك بما عهد عيناك اننا مهتدون لَنَا كَسَفْنَا عَنْهُ الْعَذَابَ إِلَى يَوْمِ كُتُبٌ وَلَا آخِرَ عَوْرِيقٍ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي ملك مصر وهذه مِنْ مِصْرَ وَمَا لِلهِ الْأَرْضَ كُلَّهَا مِن صَحِي فَلا تَضْرُرُ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكادر به فلولا ألقي عليه أشيرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترمين فَأَخَذْنَا قَوْمَهُ وَأَضَاعُوهُ إِنَّ لَهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ أَلَمْ نَأْسُكُنْ تَقَمَّنَ مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمُ الْأَغْرَقِينَ فَجَعَلَ الْمَاءَ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ وَلَمَّا رَأَى الْجَبَلَ نَرَى مَثَلًا إِلَى قَوْمٍ كَمْ يُصِبْضُونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا طَيْرٌ أَمْ ذَا مَا رَأَيْتُمْ لَكِنْ إِلَّا جَدَلًا لَهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مَثَلًا لِّلَّذِينَ إِسْرَائِيلَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَ مَا نُ ذٰلِكَ الْأَرْضُ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ الْحِسَابِ السَّاعَةِ ثَلَاثٌ فَأَرْبَعٌ لَّبِهَا وَكَبِيرٌ فَهُوَ صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ولا يخذنكم الشيطان منهم لكم عدو مغل ولمّا جاء أعذ البني ناسقوا فدي كونوا بالحكمة و المبين لكم وَلْنُبَيِّنَ لَهُمْ رُسُلًا بَعْضًا الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَتَقَطَّعَ اللَّهُ وَعَضَّ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فاقتلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل يراضون إلا الشاعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأحلام ان نعبدون الا المستقيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين يُؤْخَلُ الْجَنَّةَ أَنْعَامٌ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُ يُضَافُ عَلَيْهِمْ بِحِسَانٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَسْوَابٍ تُحَا مَا تَشْتَهيهِ الْأَنَاقُ وَتَنَزَّلُ الْأَحْيَاءُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثَتْ لِمَا كُنْتُمْ تَأْمَنُونَ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ انها تاكلن ان المجرمين في علن جهرم ونفاردون لا يفكرن الهم وهم في مبلسون وما امر اللهم ولا كن كانوا الظالمين ولا داو يا مالك يقضي علينا ربك قول انما كن كنتوا لقد جئنا بالحق ولكن لاثركم للحق تارهم اَذَرَ أم مُرْءٌ أَمْرًا فَإِنَّ مَا مُغَيْنُ أَنْ يَحْسَبُونَ أَنَّ لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَلَجْوَاءَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَشْهَدُونَ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 يَلْعَبُونَ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُكُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ أَتَرا وَٱلَّذِينَ يَخْلُقُونَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَٱلَّذِينَ يَقْدِرُونَ أَن يُحْصُوهُنَّ إِلَّا ٱلْعَٰلِمُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ لَهُ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ وَهُمُ النَّاطِقُونَ أَفَلَا يَعْلَمُونَ لطيني يا ربي نهاء الا قوم لا يؤمنون فصح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون